لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن يره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 مسغربه يتيم ذا مقربة أو مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا ثم كان من الذين آمنوا وتوصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدها